إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طوى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي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 قال قد أُوتِي تَسْأَلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إذ